تأملات قرآنية نبحر فيها مع فضيلة الشيخ الدكتور العلام يوسف القرضاوي وهو يتأمل ويشرح مجموعة من الآيات من بعض سور القرآن الكريم ستحمل آيات من سورة الكهف خطابا للرسول عليه السلام ووصية إلهية فما هي الوصية الإلهية؟ من الذي يتبع الرسل من القدم؟ هل هم الأغنياء أم الفقراء؟ ولماذا؟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 خير ما أحييكم به أيها الإخوة والأخوات تحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته تتضمن هذه الآية الكريمة وصية إلهية بحسن انتقاء الأصحاب أن يتخير الإنسان أصحابه الذين يجالسهم ويجالسون ويلازمهم ويلازمون فإن للصحبة أثرا وهي دليل على اتجاه الإنسان إذا كان اتجاه الإنسان خيرا ترد من حوله الأخيار وإذا كان شريرا ترد من حوله الأشرار إذا كان كل همه الدنيا ترد أهل الدنيا من حوله وإذا كان همه الآخرة ترد أهل الآخرة من حوله ولذلك قالوا عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي واختر صديقك واستفيه تفاخرا إن القرين إلى المقارن ينسب ولذلك كانت مهمة اختيار الصاحب اختيار الجليس اختيار الأنيس اختيار الخليل من الأشياء المهمة لأنها إما أن تؤدي بك إلى الجنة وإما أن تنتهي بك إلى النار والعياذ بالله كما حكى لنا القرآن في سورة الفرقان أن الله تعالى يقول ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلك ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا يا ويلتا لم ليتني لم أتخذ فلانا خليلا هو اللي أضلني عن الحق وعن الطريق المستقيم وعن ذكر الله ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنا مثلا بالجليس الصالح والجليس السوء إن الجليس الصالح مثله مثل صاحب المسك إما أن تشتري منه وإما أن ينالك ريحه الطيبة حتى لو ما أخذت منه شيء تهب عليك رائحته الطيبة والآخر مثل نافخ الكير الحداد إذا لم تصبك ناره أصابك دخانه النبي صلى الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهه اصبر احبس نفسك مع هؤلاء لا تتخلى عنهم ولا تبعد عنهم قربهم منك كن أنت قريبا منهم فهم أهل الله عز وجل ليسوا أهل الدنيا هؤلاء كل مهمتهم أنهم يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. كان المشركون يريدون أن يلفتوا النبي صلى الله عليه وسلم إليهم خصوصا السادة والكباراء منهم قالوا شغل نفسك بهؤلاء الفقراء والناس العبيد والأرقاء مثل بلال وعمار وصهيب وخباب وابن مسعود وهؤلاء ناس ليس لهم منزلة في المجتمع ولا جاه لهم ولا عشيرة تسندهم ولا مال عندهم يشد أزرهم فلماذا هؤلاء هم الذين يمنعوننا أن نصل إليك ونستمع إليك ونستمع إلى ما تقوله ابعدهم عنك فترة من الزمن أو على أقل اجعل لهم مجلسا ولنا مجلسا وهذا ما ذكره الله تعالى في سورة الأنعام إنهم طلبوا أن يطردهم ولذلك قال الله تعالى لرسوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين والعجيب إن هذا يعني من عهد نوح عليه السلام شيخ المرسلين الجماعة الكبراء يعني يتأففون وينفرون من مجالسة الطبقة الفقيرة التي لا حول لها ولا قوة في المجتمع قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرى ذننا باديا الرأي الناس اللي يعتبرهم أرزلنا وأقلنا شأنا وأهواننا أمرا هم دولة اتبعوه وهذا هؤلاء هم أتباع الأنبياء دائما حتى إن هرقل إمبراطور الروم حينما رد أن وصلته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الإسلام وأراد أن يستشف ويستكشف أمر محمد وقلب عهثولي أحد من العرب هنا فولد أبا سفيان ابن حرب كان في مدينة قيصر هذا في ذلك الوقت فديأ به وسأله أسئلة تدل على حسن وعي الرجل سألوا أسئلة من ضمن ما سأله ألأ يتبعه كبراء الناس أم ضعفاؤهم قال ضعفاؤه بل ضعفاؤه هم المتبعينه خل كذلك أتباع الأنبياء في كل زمن هؤلاء، فهؤلاء منذ عهد نوح كانوا أتباع نوح، وكان الملأ من قوم نوح معنى الملأ يعني الملأ ال الجماعة الأشراف الذين يملؤون العين ويملؤون القلب، فسمى الملأ الأشراف من من من قومه قالوا اطرد هؤلاء المؤمنين ونحن نتبع فقال وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين فهؤلاء المستكبرون في الأرض المنتفشون الذين ينظرون كل واحد منهم إلى نفسه، يعني وكأنه إله من الآله يمشي يمشي يقول لك أرض عليك هدي ماليكى أدي كما يقول الناس كما قال الله تعالى لا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. الإسلام دين عدل ورحمة فجاء من خلال السياق أن الإسلام يسوي بين الرؤوس أمام الله. فلا تفاضل بين مال ونسب وجاه بل يكون بالإيمان ومنذ بدايات الدعوة كان من يتبع الرسل عليه السلام هم ضعفاء القوم حيث تقاب الدعوات على مثلهم لأنها تكون خالصة لله ولا يريدون متاعا أو جاها كما هم كبراء القوم وللحديث بقية مع تأملات قرآنية